واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتاما أموالا ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تأكل أم ولهم إلى إِنَّهُ إنه كان حوبا كبيرا.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 ثمَّ أَلَّا تَعْدِلُ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذَنَ أَلَّا تَعُولُ 124. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا صُفَاهَا أَمْوَالُكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وابتلوا اليتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وَلَا قُلُ غَائِسْرَفَ وَبَدَرًا أَن يَكْبُرُ وَمَنْ كَانَ عَنِيًا فَلْيَسْتَعِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَ قل بالمعروف فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا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 ما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو الكربى واليتامى والمساكين فارجقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضِعَافًا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قَوْلًا سَدِيدًا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 يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء قثنتين فلا جُنّ ما ترك وإن كانت واحدة فلا ه النص ولأبا واحد منهما دودس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامهه الثلث فان كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أودين آباء اءُكُمْ لا تدعون أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لهن وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ من بعد وصيتي يوصين بها أودين. وَلَهُنَّ نَصِيبٌ مِّمَّا مما تركتم إِن لم يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فإن كان لكم ولد فلهن نستمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أودين وإن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 من الله والله عليم حليم إلك حدود الله ومن إلا ودخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم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 لا يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ولذان يأتيان منكم فأذوهما فإن فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء ويجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما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 أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن 16. لترث النساء كرها ولا لا حِشَتِ مُبَينَةٌ وعَاشِرُهُ النَّبِيُّ الْمَعْرُوفُ فإن كَرِهْتُ تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحبار إذا هن كنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا وليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كاب وكان فاحشه ومختا وساء سبيلا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم وأمهاتكم اللاتي أوضعنكم وأخواتكم من الرضاعات وأمهات نسائكم وربائكم ودخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم إِلَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِ النَّفَاجَ نَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ إن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 وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به من فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُم طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْحُصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان فإذا احصن فان اتينا بفاحشه فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم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 اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما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 ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تفحسنه يضاعفها ويؤت من لدنه اجرا عظيما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 يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا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 أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا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 إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت فَقَوْتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤَلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلَ هُؤَلَاءِ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ام لهم نصيب من الملك فاذا لا يؤتون الناس كثيرا ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من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 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به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 أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وَمَا أَرْسَلْنَا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو انهم اضلموا ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما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 ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولا هديناهم صيراط مستقيم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدْقِ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 يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا وان منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَلَمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَخْفُوزَ فَوزًا عَظِيمًا فليقاتل في سبيل الله الذين يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدنيا بِالْآخِرَةِ ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أَوْ يغلب فسوف نؤتيه أَجْرًا عَظِيمًا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 فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفور أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس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 وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا تم لهون اينما تكونوا يدرك الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله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 القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله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 ويقولون طاعة فإذا برجوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً أفلا يتدبرون القرآن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 ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لت تبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف فبأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةٍ يَكُنْ كِفْلٌ مِّنْ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ ردوها إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا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 فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَادُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تستموهم تَأْخِذُ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرَا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم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 أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا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 فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمن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 فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وَكَانَ الله عليما حكيما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 وَلَا تقولوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَوُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَوَانِمُ كَثِيرَةً كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا 125. إن الله كان بما تعملون خبيرا لا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 وَفَضَّلَ اللَّهُ بِمُجَاهِدِينَا عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً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 كان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة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 وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَكُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُ مِن وَرَأْيِهِمْ أيكم والتأت طائفة أخرى لم يصروا فليصروا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم.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 فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم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 إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَكِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهِ وَلَا تَكُلِّ الْخَائِنِينَ خَصِيمًا واستغفر الله إِنَّ الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون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 تغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ به بريئا فَقَدِ احْتَمَلَ فَ وَإِسمم مُبينَ وَلَ ل اللهِ عَكَ وَحمَّةُ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 ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاه الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما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 وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا لا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لا اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا وَلَا أُضِلُّ لَنَهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَدَّلُ كَنَا عَذَابَنَا أَنَّامَ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُغْنِرَنَّ خَنقًا وَمَن يَتَخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَد خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهمْ وَمَا يَعِدُهُ مُشْرَكٌ الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ تِيلًا لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ من يعمل سوء يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الص... صالحات من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نكيرا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 قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء التي لا تؤمن هنما كتب لهن وترغبون <ترجمة> وترغبون <ترجمة> أن تنكحوهن والمسلمين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 وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحاً والصلح خير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 ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروا هاك وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُظْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ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 ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتكوا الله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 ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وَكَانَ الله على ذلك قديرا مَنْ كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ فَإِشْوَهَدَى لِلَّهِ وَلَوْ عَنَى أَفْوَصِكُمْ أَوِ الوالدين وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِن تَلُّوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بِاللَّهِ وملائكته وَكُتُبِهِ ورسله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا كفعوا ثم آمنوا ثم كفعوا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ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 ثم من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَهْدِي 121. ونقوم يَوْمَ الْقِيَامَةِ، القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراءون الناس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 مُذَبِّذِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا وَلَا إِلَهَ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تجد له سبيلا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ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 إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤمنون إلا المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدو خيرا أو تخيرا هو أو تعفو عن سوء، فإن الله كان عفوًا قديرًا. إن الذين لا اله ورسوله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ويقولون نؤمن ببعض الكافر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا وَأَعَذَّنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله وفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موساءك من ذلك فقالوا أرن الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءت هم البينات فعفونا عن وآتينا موسى مبينا ورفعنا فوقهم وَرَبِّ مِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سَجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْثُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا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 وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين وَاَخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍ مِّنْهِ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اِسْتِبَاعَ الظَّنِ وَمَا قَتَلُوهُ يَكِينًا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 عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نبوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وَأَعْتَدْنَا And we عَذَابًا them لَكِنِ the فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا the shepherds إليك وما أزل من قبلك والمؤمنين الصلاة والمؤتون والزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا اوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وعيسى وايوب ويونس وهارون وسليمان واتينا داود زبورا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 على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بعد الرسل الله الله عزيزا انزل الله الله بما بما انزل إليك أنزله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 إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ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 يا أهل الكتاب لا تغلقوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق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 ولا تقولوا ثلاثه انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكف فسيحشرهم اليه جميعا فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله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 فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَأَلْدَخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إلَيْهِ صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرسها إن لم يكن لها ولد فإن كانت أثنتين فلهم السلسان مما ترد وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم